وعجبون وطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة لا اغنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 فرعون ذلوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها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 وَأَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُمْ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ تَكُنْ بَأْيِ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّغُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقض ضرمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطائل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 فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لدلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق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 وما خلقنا السماء ولرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الناد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ نَنَزَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ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 ردوها علي فطفق مسحا بالسوق ونعناق ولقد فتن الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ي بغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تغريب أمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بنا هذا أعطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الثاني الشيطان بنصب وعذاب ونكبر رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم اهلهم ومثلهم معهم رحمه وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا قصة ذكر الذار، وإنهم عندنا من المصطفين لخيار، وذكر اسم عيل واليسع وذلكفي وكل من لخيار هذا ذكر، وإنهم الم تقين لحسن مأب جنات عدن مفتحت له ملابب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم.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 ونها فبيس المهد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله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 الشرار أتخذناهم سخريا نمزاقت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاص مؤهل الناس قل إنما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 إِيَّاهُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن فإذا سويتم ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأضري إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أغوئنهم. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما عَلَيْهِمْ نَجْرٌ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حين